Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Ma anzalna alayka al-Qur'an l'tashqa. Illa tazkira ta'limen yakhsha. Tanziila m'man falqa al-Arz wa samawati al-Ula. Al-Rahmanu ala al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 Izra'ana ram, fakal li ahlim kuthu. Inni anas tular, lalai ati kum minha b qabas, atau ajidu ala nalar huda. Falam ma atah Nodiya, ya Musa. Inni ana Rabbuk, faklag n 124. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى 125. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري 126. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى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 اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري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 فوجعناك إلى أمك كي تقوى عينها ولا تحزن وقتنت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلا بث سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي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 قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فارسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى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 Qal al-muha'ind Rabbi fi kitabillahi yadl Rabbi walla yansa al-labi jgallakum al-arzah mahdou wa sallakakum fiha sabulou wa anzal min al-sama' imaan fa'xrajna bihi azwajah min Kelu argah angam kum, in fi dzalik la ayatillaulinuha minha khalquna kum, wfiha nugeid kum, wminha nuxrjukum tara'ah, walaqad arina ayatina kullaha, fakzab waaba. Qal ajtana li tuxrjana min arzina bi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 124. وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى 126. فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى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 111. Ina ámanna bربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر 112. والله خير وأبقى 113. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا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 Walaupun Aku kepada Musa untuk mengurangkan umatku, maka Aku berikan kepada mereka jalan di lautan. Tetapi jangan takut, mereka tidak dapat menyeberang. Aku mengikuti mereka dengan pasukan, dan menghancurkan mereka dari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 وَمَن يَحْلِل عَلَيْهِ غُبْبِ فَقَد هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ مَهْتَدَى وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَ هُمْ أُولَٰئِكَ عَلَى أَثَرِهِ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى قَالَ فإن قَدْ فَتَنَ قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ السَّامِرِي فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسَفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا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 فأخرج لهم عدلاً جسداً له خوارف فقالوا هذا إلهكم وإلهمو سافني أ فلا يرون ألا يرجع إليهم قوله ولا يملك لهم ضر و ولا نفعه ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إن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 قال يا ابن امم لا تاخذ بلحيتي ولا براسي اني خشيت ان تقول ففرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري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 وانظر الى الهك النبي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من ان بَأَيِّ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ الْعَاقِبَةُ أَلَهُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا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 Fyذرها قاع صفصفال لا ترى فيها عوجو ولا أمتا يوم إبي يتبعون الداعي لا عوجله وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يوم إبي لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا Yaglamu ma'bi'na aidihim, wa ma'khalfhum, wa la yuhiyutun bihi ilma. Wa anatil wujohu lilhiilqayyum. Waqad khab man hamal ghulma, wa min yagmal min alsalihat, wahoo mua'min, fa la yaqaf ghulma, wa la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 انَّ لَكَ ألا تَجُوعَ فيها وَلا تَعرَى وَانَّكَ لا تَغْمَأُ فيها وَلا تَضْحَى فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يبلى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 Katakan, "Kekalikah Aatat ke ayat-nya? Panasitnya, dan kekalaikah hari itu? Dan kekalaikah najizin yang asrif dan tidak beriman kepada ayat-nya, dan azab akhirat lebih berat daripada itu. Jadi, tidaklah In fi dzalik la ayatil ulinuha walola kalimah sabqat min Rabbikal kana lizamu wa ajalumusamma fasybir ala ma yaqoolun wa sabbih bhamdi Rabbikal qabla quluh alshamsi wa qabla qurubha 119. فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى 110. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى